فذي ساس لنكني فزنا فولا سكي تقبل لذني سر مندي لفما سر في القطة سلاس أمين غلا قليلوي لو كان ذاك رفوس جواس عمين ثلاثة رجي في المملكة فمحوس غاسل لو كان ذاك رثنا لي ألفت هذا هفورة I said the head الذي wisdy, I'll dear and تناريشالني دوك للسر دالصفا اتسلم حنا ديو فرره يما بيش مقلد ولا لاشنايت شي غثيثه الصبر وريته والكان حل الوين ونجرفرا حشمه في وليك وما ندور جمر غرا انا الدهب الدهبه ورا قصد الحير فوت ويستي مذندي غمتي دافا لو كان دي قلب حراكي لو كان دي قلب حركي شاش يرقم مزونس الذهب يقش مش في في ند الحواشي ألف الطيش بحيس مشرور اني لاي قدامتو يا ثني فدي غلي هالك غير ربي يا لم سردولك مني في ما يسوي رسم توط في بور تسعي ألف الذهب ورا عسل الحرير في وجهي الذي غمت تفاح لو كان دجل